قلبي شاكي نس الهم وسلام والحزن والضيق ولا وانجلى يوم ذكرني العمر ذاك الغلا والقمر والشمس يا شمس وقمر القمر والشمس يا شمس وقمر قلبي شاكي نس الهم وسلام والحزن والضيق ولا وانجلى من ضاد الغلا والقمر والشمس يا شمس والشمس يا شمس قمار ذاك خوي الشام <تكلم> خل لي من ثنا ارسم افراحي مطول لي دم أخوي اللي ولا من رقسا الأمان اللي ترك كل الأسا يا عسى عمر طويل يا عسى فدوتها الكون كله العمر فدوتها الكون كله العمر فالشها كينسا الهم وسلام والحزن وضيق واللاو انجلا يوم ذكر ذاك الغلاء والقمر والشمس يا شمس والقمر والشمس يا شمس وقمر واختي حساس الغلاء رمز الوفاة تلج ناصة بنار الجفاة ورد من الشهدي ينساب وصفاة يبعد كل الورود وها الزهار فيها شوف أمي مثال بها الطهر فيها نشا حتى نمى نبع صافي انتهي فيها الضمى قدرها عالي دوم لها قدرها عالي دوم لها القدر وقتين جتاحة ألوان الشقاء ضحكتين بها عسها للبقاء تبتدي حلوة شعر باللقا زهرتين بدنياي تفاحت عطر زهرتين بدنياي تفاحت عطر